شكرا لله اسك صلاتي وسلامي على رسول الله اسك صلاتي وسلامي على رسول الله. في ظلام الكون شمس أشرقت فينا بعدما ما تد قلوب جئت تحيينا يا ختم الأنبياء نورا واضية يا شفي عشوفا جئت بالإسلام دينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أصك صلتي وسلامي على رسول الله، أصك صلتي وسلامي على رسول الله. إفرحي يا طيبة أنت دار نبينا. لو يفيض الشوق إليك من يداوينا دعونا يا مجيب، أن نلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب. انت في القلب يقينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله اسك صلاتي وسلامي على رسول الله اسك صلاتي وسلامي على رسول الله قد جاء المختار ختاما نورا وهدا فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله قد جاء المختار ختاما النور وخداع فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله انطث يا بدر التمام يا نبي سلام أنت يا خير الآلام نجمنا في لا يلي الحمد لله والشكر لله أسك صلتي وسلامي على رسول الله أسك صلتي وسلامي على رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah, Shukuru Lilla. Est-ce qu'un sala wa salami ala rasulillah. l'illah sala wa salami a la